وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا يوم يرون الملائكة لا بشري يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرهم كانوا وأضل سبيلا ولقد ناينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك کثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد توعل القرية التي أمطرت مطر السوط أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزأ هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضللنا عن لهتنا لولا أن صبرنا عليها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 وكان عَلَى على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا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 ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكرو بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا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 تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ نزل عليهم من السماء ياية فضل تعناقهم لها خاضعين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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِيْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلِ لَا هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ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 کنتم موقنین. قال لمن حوله اَلا تستمعون. قال ربكم و رب آبائكم قَالَ قال إن رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لَئِنِّي اتَّخَذْتَ إلَّا هَنْ غيري لَأَجَعَلْنَك مِنَ المَسْجُونِ قال أَوَلَوْ جَئْتُك بِشَيْءٍ قال فات بِهِ إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِثَرْعَونَ أَهْنَّ لَنَا لَأَجْرٌ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمُ إِذَا الَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قَالَ تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَاذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعباديا إنكم متبعون فأرسل ثرعون في المداين حاشرين، إنها أولاء إلى شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإن لجميع حذرون.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 فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سيهدين فأوحينا إِلَى موسى ان اضرب الْبَحْرَ البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ثَمَّ ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه أجمعين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 إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنول لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم لقدمون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 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِ يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِرْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ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 تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذ سَوَّيْتُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 إذ قال لهم أخوهم نوحن لا تتقون إني لكم رسول نمین فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم نجر إن جري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون